بسمَّ يَنْ وَحْمَانِ الرحي مِطاسِين تلكَ آةُ الْ القُرآن وَكتابٍَ مبين. Hedā wa būshlā līlmūminīn al-lāzīn yuqīmūn al-szārvāta wa yūtūn al-zākāta wa hūm bila āqīrati hūm yuqinūn Ān al أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في داخلتهم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لد حكيم عليم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 فَلَمَّا جَاءَ هُنُودٌ أَنبُورٌ كَمَمٌ فِي النُّدَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَم م لئِهَا تتَزْدكَ أَن الن جَُّ وََّ مُدَبِلَُ وَلَمْ يحَقبَ يا مسَنَ تَخف إِّ لَا يَخُوَف لَا دَيّمُرُسَّنُون إلا من ظلم ثم بدل عسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيري سوء في تسع آيات إلى إنهم كانوا قوما فاثقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وَاجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 أُنَّاسُ أُلِّمْنَا مَنْطِقُ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينِ وَأُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا أتوحى الواد النمل قولت نملة يا أيها النمل قولت نملة يا لا يعظم منكم ثريما و جنود لا يسعرون فتبث النواحا من قولها وقال رب اوزعني اعظمكرا ألعبت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا تغضا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين واتفق ود الطين اتفق وما لنا ارى الهدى هدى ام كان من الغواibin لا اعذبن له عذابا شديدا ولا اذبحن او نعيط يمني مبين Fama kosan waira baida fakoda a hattu binmada to itlo binii je tu kams bainbina وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها أرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّاهم اصد بهم عن السبين فهم لا يهدون الا يسجدون لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ويعلم ما يخفون وما يعلين اللهنا الهنا هو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إِذْ هَبَكَ لَكَ بِهَا فَأَلْقِ إِلَيْهِمُ السُّقُمَ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا O latya ajuwal mala owinia otia iida ya ta vo ka monen na sudai mala wa inna woo bismin hukum na wa en lao bis minzna irwaحma nelrwae me قالت يا أيها الملأ وافتني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون Ou naxnu uruu quuwaten wa unu basin shadi dewalaro i la kefan wonin ma va taamuin. Qutin namounuoka nza da kwanu qon Waka ka yafanu waeni morosi natwenni na ya bi hadi ya tefaa ثُمَّ لَيَمَنَقُّونَ عَلَىٰ أَتَاهُمُ الدُّنْيَا بِمَالِهِمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ كُنتُمْ بَلَٰتُمْ يروع جيئ الىهم فلناتيهم بجنود لا قبل لهم بها فلناتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجهم من عذلتهم وهم صاغرون قَالَ إِنَّ هَٰذَا الْبَحْرَ مُلْتَئِمٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ خَرَقَهُ فَهُوَ عَلَيْهِ قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقوامك وإني عليه لقوي نميت قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ بِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِي قَبَلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَئِنْهُ مُثْرَ ki da qu nga famin faniwabbbini yabellu wani ya a ciko aman fururu Wamasan kofa enma ya ciko nati Wama kefa wafa en mawabbbi كريم. قال نكروا لها أرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قين أهكذا أرشك قالت كأنه هو وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبَلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصُدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَفِرِينَ نهد خوني الصرح فلمما وقتوا حسبته لجته وكسفت عنفاقا قولا انذرو فرح ومرد من قوارير أَلاَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا حَنَنَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قُومِ لِمَا تَسْتَعْجِدُونَ بِالسَّيِّحَةِ قَبَلَ الْحَسَنَةِ لَوْا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَحَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُ طَيْرَنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِنُكُمْ عِندَ اللَّهِ راهم تقام تفتنون وكان في المدينه فساد ورط يبسدون في الارض ولا يصلحون قونوت قرثم باللهنا بيتنا واهله ثم نقولن ثمُ لا نَقولًا لوالكه ما شد مُلَك أَه وَإِن ل صادِقُون وَمكَ مكْر وَم قَر مَكْر وَهُم ل يشعرُون ف كيف كَاقبَةُ Enadamma wana ka ma mo a jema fetil kabu yuto mrowi ya tamambi ma wowa mo en وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونيوط ونزق وللقومه أتاتون الفائشة وأنتم تبصرون Ahin na kula tunar di jadasaata mi dunina Be toqa mo مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أُخْرِجُوا أَلَ نُطْرُدْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّ هُمُ أُنَاسٌ فأنجيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر ففاء مطر المنذرين Hli الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفا الله خير نما تشركون أما خَلَقَ السماوات والأرض وأنزل لكم من الثماء ماء فأنبتنا به حدائق فاتبهشة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهناهم مع الله بل هم قوم يعدنون أما جعل لرد قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواف وجعل لها رواف وجعل بين البحرين حاجذا أهلاهم الله بل أكثرهم لا يعلمون Em ma yo jibuni mudo torwa ize da e a ya cifonsu a wayan ja au اما يحذيكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياء نشورا بين يدي رحمته اهداء مع الله تآل الله عما يشركون أما يبدأ خلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أين هم الله قل هاتوا برحانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في الثماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون حيان يبعثون بل ادارك علمهم في ناخرة بل هم في شك منها بل هم منها وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَيِنَّا نَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدَنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلَ هذا الاثطر لولين قل سير كيف كان عقب المجرمين ولا تحزن عليهم ولا في ضيق مما يمكرون Wa ya ko nuna matbal wado en kutum fuqi Pu haasa a yako na wadi fee ku beabo na vi ta ناس ولكن ده لا يشكرون وان لو عندك لا يعلم ما تكنصدره وما يعلنون وما من غائبه في السماء وغير Kimbo Enzamokowa ana ya kos ko ana baniron ina asa walazi ho mafi wa en na na hundawa wanaun E nawabdaka ya kwazi bay nahong be ro me wawala azi zoali Feta wakkal a laka a la kala tusmi o ma tu a tusme o fuom mado a ahala mudabiri wama a tabi di lomi a wo la te tusmi o ma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 ويوم نحشر من كل عمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم Ta Iza ja ukoola aka zabatum biati walalamtu iitobihama Ammma va kutum tamalun Wawao alqaulu وظموا فهم لا ينطقون ألم يروننا جعلنا الليلة ليسكنوا فيه والنار مبصيرا إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في الثماوات ومن في لوض إلا من شاء الله وكلنا توه داخرين وترى الجبان ويسيبها جامدة وهي تمر مر السحاب قل الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون مَن جَأَ بِالحسَنَاتِ فَلَهُ خَرُون مِنْ وََُون مِنْ فَزَائَْمَ إِزِن مِون وَمَا جَأَ بِالسَجّ آْتِ فَكُببَّتُ جُون ف هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أجد ربا في البلدات الذي عرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنتلو القرآن فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ حَمَّا تَعْمَلُونَ